غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وَفِحَة السَّمام أفَكانَت أَبْوابَ وَسُجيرَة الجِبالَالُ فَكَانت السرابَام الجبال إِ جَهًا مَكَانَت مِرصَادَام لطاضينَ مَ آبَام ل بِثينَ فِيهَا أأَحقابَ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 فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فِيهَا لغوا ولا كذابا jazaa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 ولا صواب ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا ان انذرناكم عذابا قريبا يوم ينفخ المرء ما قدمت يداها ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوام وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوام